كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبل دبل دبل دوت ملامح